في الحلق، لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في من وقع عالم مرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم، فسأل فأجمع فأجمع على أن يهرق دمها وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة. ونحوهما لانها افعال محرمه بالاحرام لا تفسد لا تفسد الحج فوجبت به شاة كالحلق ومن التخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل الثلاث ويشترى بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطره فيطعم كل فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما لقول الله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كثارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب, والإح وترك الواجب والاحصار والوضع ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم, وتارك واجب دم فإن عدمه, فإن عدمه او ثمنه صام ثلاثه ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفه نص عليه فيقدم الاحرام ليصومها في احرام الحج روي ذلك عن ابن عمر وعطاء وعلقمه وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم ووقت جواز صيامها من احرامه بالعمره لانعقاد سبب الوجوب وتصح ايام التشريق قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما وعائشة رضي الله تعالى عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري وبه قال مالك والشافعي في القديم وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ويجوز صيامها بعد فراغه من أفعال الحج قيل لأحمد رحمه الله يصوم بالطريق أو بمكة قال حيث شاء وبه قال مالك وعن عطاء ومجاهد في الطريق وهو قول إسحاق رحمهم الله أجمعون السلام <تزيزح> عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفدية فهنا هي فدية فعل شيء من المحظورات المحظورات التي تقدمت. وتسمى محظورات الصيام فالفدية فيها ما يلزم من فعل واحدا منهم أو أكثر من واحد هذه تسمى فدية وذلك لأنه بفعله المحظور خالف المأمور فيحتاج إلى أن يجور تلك المخالفة فجبرانه يكون في هذه الفديه التي ذكرت في هذا الباب يحرص على ان لا يفعل شيئا من المحظورات ولكن قد يفعلها مع الضروره واذا فعل شيئا مما ذكر ولو كان لضروره أفإن عليه الفدية فمن الضرورة ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما أحرم الزمن الحديبية وكان عليه جمة رأس أفمن طول المدة تولد فيها القمل والقمل له تاثير بحيث انه يؤثر في انه يحك راسه كثيرا القمل مع انه صغير ولكن القمله لها مثل الخرطوم او الاسنان تعيش من الراس اما انها تمتص من الدم واما انها يتأكل من اللحم ولذلك يحس بالحرارة يحس به وكذلك إذا كان في الثوب الجمعية القامل يتولد ايضا في الثوب وإذا عالق بالجسد يأكل منه يحس بالحرارة وكذلك عضا ضرورة تغطية الرأس إذا احتاج إلى أن يغطي رأسه من شمس أو نحو ذلك بملاصق ضرورة لبس المخيط إذا احتاج إلى ذلك للتدفئة ومع إشباهها ضرورة قص الأظهار ضرورة التطيب إذا كان لا يستطيع أن يصبر دون أن يتطيب لاعتياده ذلك فهذا يحتاج إلى فدية تكون مكثرة لما فعل وجاملة لحجه أي لإحرامه فالفدية هو ما هي ما يجب على الحاج بسبب الإحرام ويلحق بذلك عظاً ما يجب على أهل مكة إذا أخذوا شيئا مما حرم في مكة أتى الصيد وقطع الشجر فانه محرم في مكة الفجة قسمان قسمان على التخيير وقسم على الترتيب ذكر الذي على التخير الذي يخير فدية اللباس لباس المخيط عند الحاجة لبس الكوت أو لبس القميص أو لبس العباءة في أكنان أو لبس جبة أو فانيله أو سراويلة أو تباناً احتاج إليه ولبساه لشدة برد أو نهوه وكذلك لبس تغطية الرأس من شدة الشمس أو شدة البرد غطى رأسه بإمامة أو بلفافة ألفها على رأسه أو نحو ذلك مما تقدم هذه اثنان الثالث قص الشعر قالوا اكثر من شعرتين يكن عليه بديهه ولكن لعل الشعره الثلاث والاربع يتسامح فيها سواء نتفها نتفا او حلقها براس الموس او نحو ذلك في التسامح في أثلاث وفي أربع نحوه لأن النص جاء بالحلق في قول الله تعالى تحلق رؤوسكم حتى حَتَّى يَابْلُغَ الْهَاديُ مَحِلَّةُ فنص على تهريم الحلق والذي يقص ثلاث شعرات ما يقال إنه حلق ولكنهم يجعلوا ذلك من باب الاحتياط كذلك الاظهار إذا قلم أظهاره إذا قلم ثلاثة أظهار من اظهار اليدين أو الرجلين كيف الفديه الفديا وكذلك الطيب إذا تطيب في رأسه وهو محرم أو تطيب في ثيابه هذه خمسة الحلق والتقليم والطيب وتغطية الرأس وربس المخيط السادس الإمناء بنظرة كرر النظر إلى امرأة امامه فحصل أنه أنزل أنزل المني كذلك المباشرة بدون إنزال إذا مثلا ظن انرأته او قبلها بدون انزال فعليه أيضا فديا فهذه تكون سبعه من المحورات هذا على التخيير يخير فيها على نص الايه ففجاه من صيام او صدقه او نسوق كلمه او على التخيير فيخير أما الصيام فيكفيه ثلاثة أيام ويصيح أن تكون في مكة أو في بلده يصيح بكل مكة إذا فعل هذا المحظور وإذا رأى ان الصيام يصعب عليه اطعم ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صائم من أرز أو من شعيل أو من ذرة أو من دقن فهذه أو إذا بحشات ما ذكر الذبح، ولكنه مذكره الآية المذكر يخير بين ذلك الحساد أو صيام ثلاثة ايام أو إطام ستة مساكين يخير من بألة واحدة من هذه السبعة هذا الخيار بالنسبة للذابح كلاب الدا يكون بمكة لمساكين الحرم. الذي هو الشاة يعطيها المساكين الحرم ليأكلوها. وبالنسبة للإفطار، كلاب الدا يكون لمساكين الحرم. يعطي المساكين بمكة. أما الصيام فيصيحه في كل مكان. والدليل على أن الصيام بمكه أن الصيام أن بمكة, قول الله تعالى في جزء الصيد أهادياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين فمن بالغ الكعبة يعني القريب الكعبة يعني في مكة. فالحاصل أن هذه الآية جاءت بالتخير كان ومن كان, مريضا كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نشرك فاسترى النبي صلى الله عليه وسلم الآية ما ذكر بها عدد الصيام ولا عدد المساكين فسر ذلك لما جاءه كعب بن اجره رضي الله عنه ورأى القمر ليتناثر على وجهه قال لعلك اذاك هوام هو راسك عن القمل قال نعم يا رسول الله قال احلق راسك وصم لها ايام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة في جواية قال هل تجد شاة قال لا قال في أطعم ستة مساكين أصم ثلاثة أيام وكان في الحديبية والحديبية قريب من الحرم أجعلت الآن من الحرم فالصدقة والنسك لا بد أن يكون في الحرم في مكة أو أمن الصيام فإنه نفه قاصر لا يتعدى لغيره فيصعه بكل مكان الله تعالى قال أو في قوله أو صدقة أو نسك فاو للتخير الحديث ورد في الحلق والآية وردت في الحلق وألحقنا به بغيره لأن قص الأبهار ترفه، مثل ما أن حلق الرأس أبيه شيء من الترف والتلذذ والتنعم، كذلك تغطية الرأس بملاصق يكون عبابه تل... تنعم. كذلك لبس المخيط فيه إذا ترفه مثل الزمتن عام كذلك الطيب يعتبر أيضا ترفوهن فأولحقات في الحلق الحديث والآية الثلاث إنما هي في الحلق وذلك لأنها هرمت للترفوه فإقاس بعضها إلى بعض روى عن ابن عباس رضي الله عنهما اسئل سئل عن ما وقع في العمره قبل التقصير فقال عليه بديه من صيام او صدقه هكذا رواه الاثم هذا بعدما طاف العمره ثم سعى بين الصفا والمروه اكمل حج ما بقي له الا الحلق او التقصير ولكنه مع ذلك وقع على امراه توعين واطعها قبل ان يحلق ما بقي له الا الحلق افتاه ابن عباس بفديه المحرور فإذ يتم صياما أو صدكة أو نسك روى الأثم ايضا أن عمر بن عبد الله قبل عائشة بنت طلحه التي هي زوجته وهو محرم فسأل فأجمع له أجمع له على أن يهريه قدمها مجرد قبله وقعت هذه أذى لمصعب ابن الزبير فإنه تزوج هذه المرأة عائشة بنت طالحة وكانت فارئة الجمال بعدما طلقها عمر بن عبيد الله تزوجها عباة مصعدة ثم إنه بطريقه إلى الحج معاه لم يتمالك قبلها وهو محلم فسأل بعض من كان معاه فأمره أن يهلك دماء أن يذبح دماء لمساكين الحرار هذا في التقوير وألحك بذلك المباشرة إذا ضم المرأة ولو لم يقبل لكنه باشرها، لكنه لم يجامع، وألحق بذلك إذا كرر النظر حتى أنزل منيا، كرر النظر إلى مرأة مرأة او أو غيرها، فهذه كلها تلحق بالحق لأن في علم الحرمة سبب تهريم الإفران. فلا تفسد الحج ولا العمره فتحتاج إلى فدية فيجب فيها فدية أكل حق ثم ذكر أيضا التخيير أيضا في جزاء الصيد أن في تخيير من التأخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف وعشت لي بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف صائن من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما هذا جزاء الصيد ويأتينا في الوصل الذي بعد هذا مقدار جزاء الصيد أفإذا قتل صيدا أفإن عليه الجزاء سيأتينا أنه في الحمامة شات حمام الحرم لأنها تشبهها بالعب العب والشرب هذا وجه الشباب فإذا قتل أخو محلم حمامه أو قتلها بالحرم بعدما تحلل فإن على إياده شات فإذا لم يجد الشات أو لم يختر ذبحه اختار اطعام تقدر كم تساوي هذه الشات فإذا قالوا تساوي مثلاً 300 ريال نقول اشتر بهذه 300 طعاماً وأطعمه لكل مسكين نصف صعب إذا اشترى مثلا سبعين صاحا أطأنها لمئة وأربعين مسكين فإذا لم يقدر فإنه يصوم مئة وأربعين يوما عن قتل حنامه مثلا فأكذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حُرُونَ ومن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمِّدًا فجزاء امثل مَا قَتَلَ من النعم النعم هو الابل والبكر والغنم هذا هو النعم يعني بهيمه الانعام التي ذكرها الله في سوره الانعام في قول الله تعالى كما ازواج أزواج من الذئنين ومن المذئنين إلى آخر الآية، وفي الآية التي قبلها ومن الانعام حمولة وفرشة، الحمولة ما يحمل عليها، والفرشه الصغيرة التي كانت مسترشة على الأرض كالغنم يا نحريا. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم أي عليه مثل عليه مثل ما قتل كما يأتي يحكم به لوعد منكم هذا بالغ الكعبه حكم الصحابة ولم يحتاج إلى الحكم بعدهم أو كفارة إذا لم يجد المثل طعام مساكين يشتري به طعاما يعني بقيمة المثل أو عدل ذلك صياما يعني مقداره أهكذا أجاءت هذه الآية للتخيير ولا أنه يأتينا في الوقت الذي بعده أبيانه المكادر الصيد يقول الكسم يعني الكسم الثاني الذي هو على الترتيب يعني لا يفعل الثاني حتى يعجز عن الأول لا يفعل الثالث حتى يعجز عن الثاني الترتيب اعدم المتعة ودم الكران وترك الواجب والإحصار والوطء نحوه، هذا افديته على الترتيب الذي احرم تمتعاً بالعمرة إلى الحج يلزمه دم يسمى دم متعة أهل الله تعالى فمن تمتع أي بالعمرة إلى الحج فما استعصر من الهادي ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجعتم فجعل الله على المتمتع هذا الهدي يسمى فدية تمتع ومثله أيضا فدية القرآن لأن القارن متمتع لأن التمتع هو الانتفاع تمتع بشيء أن انتفع به ذكرنا أن التمتع هنا كونه جمع نسوكين في سفر سفر واحد حصل به على عمرة وعلى حجها سواء كانت العمره سابقة أحرم بها وانتهى منها أيضا أحرم بالحج أو كان قارنا لهما أمر مقارنا قال لبيك عمرة محجة فكل هذا يسمى تمتع تمتع يعني انتفع انتفع بسقوط أحد السفرين فدم المتعة ودم الكراء يبدأ به قبل الصيام ولا ينتقل إلى الصيام إلا إذا أجز عن الدم ومن الأسرق أجب من ترك واجبا من الواجبات أبدا عبد ذبح فإذا لم يجد الصام عشرة أيام مثلا ترك المبيت بمنها أيام منها ترك ذلك عمدا او ترك الرمي ايام الرمي مع قدرته ولم يقدر على ان يوكله موجود ترك واجبا او كذلك ترك طواف الوداع فانه الحال هذه ترك واجبا ومن ترك واجب هدى فالحاصل أن ترك الواجب يصوم عشرة أيام إذا لم يجد الشات يبحث عن الشاتف إذا لم يجد صام عشرة أيام كذلك المحسر مخير أيرى ليس مخير بل يلزمه المحصر يلزمه ان يذبح قال الله تعالى فإن أحسرتم فمستعي سأرى من الهدي إذا أحسرتم ومنعت من أن تكملوا نشككم كما حصل للمسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا محرمين ومعهم هدي وصدّهم المشركون ولم يمكنهم من عمرتهم نزل في ذلك قول الله تعالى هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغناه إلا يعني محل بابحة خلنا صدّوهم ذبحوا وتحللوا ومن لم يجد ما يذبح ولم يشركوا غيره بالذي صام عشره ايام هذا عائله الترتيب ترك الواجب والاحصار وكذلك من الاحصار اذا أمنأه مانع ولم يكن اشترط فلو حصل عليهم حادث وادخل بعضهم المستشفى وبقوا في المستشفى مثلا حتى فاتهم الحج اعتبروا محصري اذكروا أن رجل جاء من العراق ومر على المقات الذي يسمى الغريبه وأحرم ولما بك بكالين ساقطة بعيدة وانكسرت فاخذة ولم يقدر أن يكمل عمرته فأمر بأن يذبح فرفكة الذين معه قال لهم اذبحوا عن نشاط حتى أتحلل لأنه بقي لم يجب كسره أكثر من سنة فلذلك صار هذا احصارا وفي ايضا حادث أقديم وحصل على بعضهم كسور أبي أرجلهم وشجاج أبي رؤوسهم وجراحات وادخلوا المستشفى وفاتهم الحج افكانوا مفصلين امروا بان يذبحوا ويتهللوا كذلك الوطن الوطن ايضا على الترتيب ليس على التغيير يؤمر بان يذبح ابدنا وإذا لم يقدر قدر قيمتها واشترى به طعاما يجب المتمثع القارن ومن ترك واجبا عليه دم الدم واحدة من الغنن من الضأن أو المعز من ذكور أو إناث أو سبع بدنة أو سبع بكرة كل ذلك يكفي فإذا عدمه ما وجد البدنه ما وجد الشاط ما وجد البكر عدمه أو عدم همنة لم يقدر على شرائه لكلة ما معا فمهل هذا إذكر الله عمله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله الثلاثة الأفضل أنها قبل يوم العيد أن يحرم يوم السبع السابع يصوم السابع والثامن والتاسع ولو أن عرفت من ينصيامه بعرفه ولكن هذا له عذر يقدم الإحرام يحرم في اليوم السابع أو في اليوم السادس لو أهرم في اليوم الخامس وصام السادس السابع الثامن وأفطر اليوم التاسع وما بعده كفاه فلاهة ايام في زمن الحج أو في مكان الحج في الحج يعني في مكة أروي عن ابن عمر وأعطاء معاكمة غيرهم أنه يصومها في إحرام الحج يستحبوا أن يهلمها في الحج متى يجوز الصيام هذه الثلاثة يجوز من إحرامه بالعمرة لأنه انعقد السباب والوجوب فلو أجاء للعمرة في شهر شوال الشهر العاشر ما له من الحج في الشهر الثاني عشر اهرم بها بالعمره في اليوم الثاني من شوال وكمل العمره وعلم بانه لا يقدر ليس معه اقيمه الهدي اقيمه الذبح فله ان يصومها في شوال وهكذا لو اعتمر في بالقعده لو عمرته في شهر ذي القعده اهرم بها في اول يوم من شهر ذي القعده وعلم بانه لا يقدر يصوم هذه الثلاثه في شهر ذي القعده وكذا لو لم يحرم الا في اول شهر ذي الفجر. جاء مكة مهرم بالعمرة في اليوم الأول من الشهر الثاني عشر شهر ذي الحجه هكذا هذا كله يعتبر سببا يعني وقت أجوب صيامها من إحرامه بالعمرة <تضح> <سؤال> لانه العقد <أن أقعد> سبب الوجوب فاذا لم يتيسر ربما مثلا انه يقول أنا قادر على الذابح وما اي قدره وما مال واذا جاء يوم العيد ما وجد الذبح عدمت مثلا الهدي او ما عدمت ولكن ما قدر على ثمنها ما صار عنده ثمن يشتري به شات أو يشارك به في بدنة أو بقرة لم يجد أو وجد شيئا يسيرا ولم يجد من يقربه أو عذفت نفسه عن أن يطلب قرضا لأنه الحال هذا يخاف منه إذا أقرضني فلا كان له منة علي في هذه الحال يصوم الثاني يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الذي هي أيام التشريك رؤي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنه قالوا لم يرخص لم في صيام أيام التشريك لم يرخص في ايام التشريك ان أي صمنا الا لمن لم يجد الهادي رواه البخاري وبه قال مالك من الشافعي في القديم انه يصم ايام التشريك وذلك لانه من جنه الحج صيام ثلاثه ايام في الحج السبعة الباقيه يصومها إذا رجع إلى أهله ورخص بابه أن يصومها في الطريق وذلك قال أنه قد توجه إذا وصمها في الطريق أجهت لأن القصة يصوم عشرة كاملة كيف في هذه الحال يصوم هذا الطريق قديما كان الطريق يطول يبقون من مكه الى الرياض شهرا اي ثلاثين يوما او قريبا منها ويكون عليهم ايضا صعوبه ومشقة فلذلك يؤخرون الى ان يرجعوا إذا أن يرجعوا إلى أهلهم، فإذا رجعوا يبادروا ويصومها، في شهر محرم أو ما, أو ما بعده، عندما يقدم يصوم سبعه الأيام، إذا رجعتم سبعة إذا رجعتم، قال الله تعالى. وأتموا الحج والعمرة لله أفا إن فما استمتع من استيسر من الهدي يعني الإحصار لديه عدم القدرة على تمام النسب ولا تهلك رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهي الله فمن كان منكم مريضا أوليادا من راسه. ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك فإذا أمنتم أفمن تمتع بالعمرة إلى الهج فمستعي سر من الهادي فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام الهج وسابعة إذا رجعتم فهكذا أجاءت هذه الآية تبين حكم المحصر وكذلك الهدي على المتمتع السمعة يجوز سيامها بعد فراضه من عمال الحج لو أقام في مكة عشرة أيام بعد الحج وصامها عجعة وليس شرطا أن يؤخرها إلى أن يرجع إلى أهله يقول الإمام أحمد رحمه الله أيصومه الطريق أو بمكة قال حيث شاء يعني يوصى مها بالطريق ما بالطريق إلى ذلك الوقت من الصعوبة أعجل أذلك يقول لو صامها بمكة أقام بمكة أياماً مما يقول حيث شاء وهكذا قال مالك أنه يجوز صيامها والطريق يجوز صيامها بمكة وكذلك مروي عن عطاء ابن ابي رباح ومقاهد ابن جبر كلاهما من التابعين الأجلة وكلاهما من الموالي فيقولون يجوز ان يصوم هذا الطريق وبهذا القول يقول اسحاق قال أطار بذلك ابطال بن ابي وقال بذلك اسحاق من ابراهيم من راى هويه والحاصل ان المحرم عليه ان يحتاط عليه ان يحافظ على احراما حتى لا يفعل ما يخل به فلا يغفر صيدا ولا يفعل محورا وان من فعل شيئا من هذه المحورات فان الله تعالى قد جعل له ما يجبر حجه ألا وهو هذه الفدية أقديما كانت المسافة طويلة بين مكة والمدينة عشرة أيام بسين حاملات الأثقال كل يوم يقطعون له مرحلة عشر مراحل وهذه المده الطويله قد يحتاجون معها الى فعل شيء من المحظورات يحتاجون الى لحاف في البرد وكذلك لا يجد قميصا يلبسه ويستدفي به وكذلك ايضا أقد يحتاج إلى تغطية راسه تشتد عليه حرارة في الشمس فيغطي رأسه أفهمي هذه الحال عظى يكون عليه بدية وقد يحتاج عظى كما في عيه حصل لكاب بن عجرة إلى أن يحذك رأسه لشدة الأذى. وهو من رأسك التي هي الكمل فيقوم بالفدية هذا في المحظورات ونحوها وقد تغلبه نفسه فيفعل شيئا من المحظورات التي فيها فدية تغلبه نفسه فيمد بصره اذا راى جمالا أمرأة أعجبة ويكارب النظر عمداً ثم يحصل منه الإنزال لقوة الغلمة وكذلك عيرا تغلبه نفسه ويقبل امراته أو, أو يباشرها من وراء التوب ونحوه فيكون بذلك قد فعل محظوراً من جملة المهورات كذلك يقع كثيرا الوضع أن يطعم رأته الوضع الكامل الذي هو الجماع الذي يوجب الارتسال وإذا فعل ذلك كان لذلك كفاره وإن كان مع ذلك يفسدني شكره وكذلك بالنسبة إلى الصيد الصيد في هذه الازمنه قليل أكان قديما يذكر في الطريق حتى تناله الأيدي ورماه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلو انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم يعني من كثرته ومن اعتراضه عليكم اعتذره الطرق من الربا والوعول وحمر الوحش وبقر الوحش وغنم الوحش وكذلك ايضا الطيور يبتلون بكثرتها من حمام او حجل او الخبار او نهر تكسر او أكثرت الضباع الضبع أيضا من المحضورات من المحرنات أو الضباع أو العول ونحو ذلك فإذا كثرت في طريقه فكذل لا يتحمل اثرتها في هذه الازمنه أكل وجودها وان لم تكن معدومه ان نتذكر مرتنا نحن في طريقنا الى مكه وكان قائد السياره ليس بمحرم غير محرم ونزلنا في الطريق اوقفنا لما راى حجلا الحجر طير احمر قدر الحمامة ثم انه رناه وصاد منه اثنتين ولما وقفنا نزل وطبقها وصاحبه اكلها الذين لم يحرموا ولكن مع ذلك هي قليلة حتى في طريق المدينة مع طوله يندر وجود مثل هذا الصيد ومع ذلك عفا إنه إذا وجد صاد فعلي الفدية أبو قتادة في عمرتهم عمرة, عمرة القضية خرج بعضهم من المدينه واهرم من نقاط المدينه الحليفه وبعضهم من ابو قساده ان جاءوا من الساحل من ينبع او نحوه ولم يحرموا ولما نزلوا في مكان كان ابو قساده غير محرم فراوا الحمار وحش كبير الذي فيه خطوطه يسمى وضايحي أي ما فيه من الوضاح قام وصاده ركب غرث وأخذ رمحه وتبعه حتى أدركه طعنه بضمح أذن ذبها ولم يأكلوا منه أولا مخافة أن يكون محرما ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أباه لهم اكله سألهم هل منكم أحدا ساعده أو أخبره أو علمه أو أشار إليه قالوا لا أكارف كل ما بقي هكذا وأما في هذه الأزمنة فإنها قليله سواء نفمر الوحش أو بكر الوحش أو غنمر الوحش أو الضباء الغزلان أو كذلك أهل العلوم أشبهها أهل العلوم بطول قرونه والأنثى تسمى أروى التي هي الأنثى من الوعود أروى وكذلك أيضا أقد يسمى الكبير التيتل الكبير من الوعود وقد يسمى إضائيا الكبير من الوعول او نوع من الوعول يسمى ايا فالحاصل انه اذا قتل صيدا من هذه الانواع فإن عليه جزاؤه كما ياتي ان شاء الله واذا لم يصل شيئا فلا فجاه عليه وتقدم أيضا أنهم ذكروا من جملة المحورات الجراد ولكن الجراد قد يفرش الطريق وبالأخص إذا جاءه الليل فإنه ينام ينام في أي مكان أدركه الليل ولكثرته قد يمفرش على الأرض فيكون على طريق السيارات إذا مشت السيارة فإنها قد تطع عليه وهو على وجه الأرض ما تطع على شيء إلا على هذه الجراد فلا يقال إنه, إنه يفجر كل جرادة مع كثرتها بعض الهكاء كذر منهم قالوا إنه يفدي ولو لم يكن متعمدا قالوا لأن الصحابة أجعلوا أو حكموا بالفدية ولم يسألوا هل أنت متعمد أم لا كلما جاء انسان قال اني قتلت كلام الصيد اثار عليك بنيتك كلا وكلا لذلك البقاء يقولون انه يبدعي ولو لم يكن متعمدا ولكن الآية اوضح ذكر الله تعالى بها التعمد أَفِي قَوْلِهُ مَنْ كَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ويقال كذلك ايضا أَفِي بقيه الْمَهُورَاتِ الصحيح أنه لا يفدي الا اذا كان متعمدا أَبِخِلَا بِمَنْ فَعَلَ ذلك أَنَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا والله اعلم more. الحمد لله وصلى الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في النذر والشهادة وحكم شاهد الزور وشارب الخبر وكم حذر الهادي الورى عن شهادة بزور بتهديد اتى وتوعيد اما قال قول الزور اعلى كبيرة مع الشرك في لفظ الصحيحين قيد فأربعة بالزور يهلك نفسه وباغ ومظلوم وقاض تعمد كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سقوط شهيد الزور من عين شهدي ويحرم في الحالين جعل وقيل لفقر وقيل أنعيا وقيل إن عينا والأداقدي ومن عنده علم بحد لربه فترك الأذى اولى وإن شاء ليشهدي ولو قيل دعوى واعكس إن تخشى كثرة الخنا أو ابى وعظم بل اوجب بأجودي في <تصفيق> هذا التهذير من شهادة الجو. يقول وكم حذر الهادي الوراء عن شهادة بذور بتهديد أتى وتوعدي وتقدم قوله كن احتياطا عن شهادة برية التأول إلى سخط المهيمن في غدي وتوجب للاتي بها في مقام الجحيم اروع هذا المناجاه اسندي يعني حديث عقوبه شاهد الزور انه لا تزور قدما شاهد الزور حتى يعرض على النار فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر عن شهاده الزور و... اقرنها بالشرك وأجعلها من أكبر الكبائر ثبت أنه قال ألا اخبركم أبي أكبر الكبائر ان إشرأكم بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى كن ليتها سكت وقد حذر الله تعالى من قول الزور في قوله تعالى فاجتنبوا الليس من الأوزان واجتنبوا قول الزور ويدخل في قول الزور كل كذب ولو ترتب عنه مصلحة لذلك الكاذب فإنه يعتبر كولزر ويعتبر محرم وكذلك أيضا إنه الله عنا ومده الذين يتركنك عادة الزور فقال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما اما معنى لا يشهدون الا يخبرون الزور أو المراد لا يشهدون شهاده الزور أبل يتوبون ويبتعدون عنها ويبتعدون عن اللغو واذا مروا باللغو على البيئه كلام سيء اذا امروا بالله امروا كرامه فهكذا يكون هذا الزور وكم حذر الهادي الورى حذر الهادي يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم الورى يعني الخلق الادميين عن شهاده بزور بتهديد اتى وتوعد هو الحديث الذي ذكرنا الذي عند ابن جاء لا تزول شهادة الزوري حتى يرضى النار والعياذ بالله وكذلك أتوعد كما في هذه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عد شهادة الزوري من أكبر الكبائر من أكبر كبائر الذنوب فعد من ذلك شهاده الزور من ثم شهاده الزور يدخل في ذلك ان يشهد لغيره صورة ذلك ان يكون اثنان بينهما دعوى ففي حق من الحقوق فإذن مصاحب الحق أن ياتي بشهود، أفعل أن جاء أبي شاهد وذلك الشاهد الكاذب وقال أشهد أبي هذا الحق أبي هذا الحق ترتب على شهادته أخذ الحق من ذلك المظلوم صاحب الدعوى اعتبر ظالما وهذا الشاهد أعانه على ظلمه وسبب في أخذ مال بغير حق أن هذا المظلوم يأخذ منه ذلك المال بموجب شهادة هذا الشاهد هكذا جاء في هذا الحديث يعني التهذير من شهادة الزور يدخل في ذلك قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه المراد أنهم يبتعدون عن أماكن الزور الذي هو الكذب ذكر العلماء أن شاهد الزور إذا عرف ذلك عنه فانه يطاف به في الأسواق ويعلن أنه شاهد زور تجعل عمامته في رقبته ثم يقعد والناس ينظرون شاهد الزور شهود الزور شهود الزور, أشهد الزور. سواء كان شهادتهم على مال مثلوب عند القاضي وتبين كذبهم او شهادتهم على نكاح شهدوا على ان فلانا زوج ابنته فلانه وهم كاذبون شهدوا على انه ان هذه المراه زوجته فلان وهم كاذبون يترتب على ذلك أنه يستهلها وهي أجنبية بسبب شهادتهم وهم كاذبون فلما كان يترتب عليه ذلك ورد فيه هذا الوعيد هذا من أكبر حذر الهادي الوراء عن شهادة بزور. أبي تهديد ات وتوعد اما قال قول الزور اعلى كبيره مع الشرك بلا في الصحيحين كيدي هذا الحديث الذي في الصحيحين عن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> قال ألا أنبئكم بأكبر الشبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال الإشراق بالله وأكو الوالدين وكان متكئا في جلسة النقال. ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ كما ذل افترض حتى كن ليس وسكت. أعني أعرف كم به هذا معناه قول أما قال قول الزوري أعلى كبيرة يعني من أكبر الكبائر مع الشرك أعفل الغرصة يا كيدي قيدي بالزور يهلك نفسه وباغن مظلوما وقاضي تعمدي وقاضي تعمدي هؤلاء الأربعة يهلكون أنفسهم اولا شاهد الزور يهلك نفسه حيث أنه ينفع غيره ويضر نفسه الثاني الباقي اللغات الذين يخرجون على الدولة وذكروا في قوله تعالف إن بغت إحداؤهم على الاخرى فقاتلوا التي تبغي الثالث الظالم الذي الذي يتعدى على المظلوم فالمظلوم اذا اظهر نفسه انه مظلوم وسادر يعتبر ايضا من هذه الاربعه الرابع القاضي القاضي الذي يتعمد القضاء وهو يعلم انه خاطئ ينفع غيره ويضر نفسه كفى زاجرا عن ذلكم كل عاقل سكوت شهيد الزور من عين شهدي يكفي هذا زاجرا زاجرا لكل مسلم زاجرا لكل عاقل ما هو هذا الزاجر سكوت شهيد الزور من عين شهد شاهد الزور يسقط من الشهود عينه يسقط من عين كل شاهد يعرف ويشتهر ان هذا قد شهد الزور فيسقط من عين غيره ويحرم في أن جعل وقيل لا لفكر وقيل ان اي انا ان اينا وقيل ان اينا والأدى كادري يسمى هذا الرشوة وبالطيل يهرم جعل الذي يدفع للقضاء ويدفع للشهود يقول اشهد أعطيك جعل اشهد لي أعطيك مئة أو ألف أن هذا حرام يحرم في الحالين يعني مع الشاهد ومع القاضي جعل وكيل لا لفكر هناك ما يقول لا يحرم إذا كان فقيرا وكيلا عينا يكي... أن ما يحرم إذا عينا يعني حدد ذلك الشيء قال لا اشهد إلا بألف أو أعطني ألفا وأقضي لك إذا أين العلمد ترتب على ذلك الوعيد والصحيح أنه يحرم حتى ولو كان فقيرا لو قال أقضي لك وأعطني ألفاً لأني فقير أن اقول إن هذا حرام على القاضي أن لا يقضي إلا بشيء صحيح وعلى الشاهد أن لا يشهد إلا على شيء صحيح ثبت الرؤيانه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد يقول ومن عنده علم أبهد لربه فترك الأذى أولى وإن شاء ليشهدي الحد هو العقوبة التي تثبت على إنسان إما بسركة وإما بشرب خمر وإما بزنا وإما بقطع طريق وإما بسحر ونحو ذلك عندك علم ان فلانا عنده عليه حد انه زنى زن او سحر او سكر فهل تؤدي هذه الشهاده حتى يعاقب هذا الفاجر هذا السهل ما هو أو تترك ذلك الناظم يقول فترك الأذى أو لا وإن شاء ليشهد إن شئت فاشهد ولكن إذا أحبت أن تشكر عليه ولا تضح ولا تشهد عليه رجع انه يتوب وتخبره أنني سترفع لك وأن علم أنك سارق أو أنك غلزنيت أو أنك وأنك أرؤي أنه صلى الله عليه وسلم قال من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله ولا يبجلنا صفحة فإنه من يبدي لنا صفحة وجهي نقم عليه حد الله يقول ولو كيل دعوة يقول إن شاء ليشهد ولو كيل إن هذا خاص بما إذا كان هناك دعوة رأيتهم تدعوا ورأيتهم قد حضروا عند القاضي وأنت تعلم شهادة لأحدهما فهل تبدأ بي وب... وتقول عندي شهادة في ذلك كولان أمن من يقول لا تشهد ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم فالذين يخلفون بآخر الزمان ياتيكم كهم ولا يستشهدون ويخونون ولا يتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيه مسجما فقالوا يشهدون ولا يستشهدون كانه يقول انهم يشهدون وهم ما طلبوا ولكن الصحيح ان المراد يشهدون وهم كاذبون ما شهدوا على هذه الواقعه والقول الثاني انك سابداهم سابدا بالاخبار تقول يا فلان ان عندي لك شهاده اخشى ان يضيع حقك فعندي شهاده تخبر بالشهادة وتركك لذلك يضيء به حقه ما عنده شاهد... إلا شاهد واحد وينتظر شاهدا آخر فإذا ابتدته لا يعلم أن عندك شهادة فإنك تثبت حقه هذا هو الأولى هذا معنى قوله و... وكي... ولو كيل دعوه أي ولو قيل إن الشهادة لا تكون إلا عند الدعوة واعكس إن تخشى كثرة الخناء إلا خشيت كثرة الخنا وكثرة الفساد افاعتس أي ابتعد لا تشهد أو أبى وعو أن أبى الأوجب بأجودك يعني إذا أبع وامتنع ولم يقبل المواعظ ولم يتأثر بالمواعظ وأصد على هذا الذنب فيقول بعضهم أوجب أوجب بأجود يعني أوجب شهادتك وأظهرها يعني يكون في ذلك اظهر الحق وكم على الباطل وفي اول اهله ونكتفي بهذا فالله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه